والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالفهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقرها فَدَمْدَمَ دم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقباها